وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 125-ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا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 سحرا مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضارون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ لا لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله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 ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا, وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَلَا قَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْشَرُونَ والذين كذبوا باياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين فَالْإِيَاءُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إِنَّ شَأْنَ إِنَّ شَأْنَ وَتَلْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاعِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصليون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا بَغْتَةً أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و دريل فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون كلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنفر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم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 شيئ ان فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك ان الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم طغطه اتا اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿22﴾ الْمَن يَنجِيكُم مِّن ظلمات الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تضرعا وَخُفْ يَا دَعُوهُ تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع, ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي, لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر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 بِاللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُقَاقُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وكيف تخافون ما أشركتم ولا تقافون انكم اشركتم بالله اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا اسالكم عليه اجرا قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكر للعالمين وما قدروا الله حق قدره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 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو, لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنون الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن, شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة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 ان الذين يكسبون الاثم يجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الريس على الذين لا يؤمنون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْنَا قَالُوا نَارٌ مَثْوَاهُمْ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 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستقلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه قدرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام الحرمه ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن وَمِنَ اثنين ومن البقر اثنين والأذ ذكرين حرم ما أملئن الثين أما اشتملت عليه أرحام الأثنين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 على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته الا ان يكون ميته او دما مسكوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله لي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء اللهم أشركنا ولا ولا أبا وَلَا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله الحجه البارغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل مشهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوك الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها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 وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 وَمَنْجَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاءُ إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَاءُ إلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَانِي عَبْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا